ادقوا الله واعدلوا بين أولادكم ادقوا الله هذا أمر بلزوم تقوى الله عز وجل فدل على أن من عدل بين أولاده ادق الله والله يحب المتقين ومن اتق الله جعل له من كل هم مفرج ومن كل ضيق مخرج ويسر له أمره وجعل له له من أمره يسر وذلك تجد الذي يتق الله ويعدل بين أولاده أمره إلى خير وكان السلف الصالح رحمه الله يعدلون بين الأولاد حتى في القبلة فإذا قبل ولدا قبل وله قبل يقبل أحدهم يترك الآخر حتى لا يغر صدور بعضهم على بعض حتى يكون مقصطا عادلا وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إن المقصطين على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء الذين يعدلون في أولادهم وما ولوا وفي بعض الذين يقصطون في أولادهم هما ولوا فهذا يدل على أنه ينبغي العدل والتسوية وعدم تفضيل بعض الأبناء على بعض ثم التفضيل محرم لما فيه من النفاسد العظيمة فإنه يغر صدور بعض الأبناء على بعض وقص الله على عباده قصة يوسف مع إخوته مع أن نبي الله يعقوب عليه السلام كان على عدل ومع هذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا فقالوا أحب فكانت المحبة متعلقة بالقلب الذي لا يملكه العبد وقد قال صلى الله عليه وسلم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك فقالوا أحب إلى أبينا منا فنظروا إلى محبة أبيهم ليوسف أكثر منهم وهذا شيء لا يملك يعقوب عليه السلام ومع ذلك ما استطعوا أن يتحملوا وهم الأصباق فهذا يدل بنانة واضحة على عظم الأمر فكيف إذا تعد الأب هذا الأمر إلى أن يظلم بأمر واضح بي فيعطي أحدهم ويمنع الآخرين ومن ذلك يشمل العدل في العطية ويشمل العدل في المدح والمحبة والسؤال عن الحال وأيضا إذا تعد بعضهم ومرض أريص على أن يعطيه حقه كما يعطي أخاه ويسأل عنه ويشفق عليه ويقوم بعلاجه ويشعر الجميع أنهم في عينه سواء ويفضل من فضله الشرع في الحدود التي أذن بها الشرع فإذا فعل ذلك فقد اتقى هذا معنى قولي اتقوا الله واعدلون فليست التقوى فقط في إنما في العطية فعطية المال قد تكون أهوا بكثير من أمور أخرى فالبعض تجده إذا جاءه ابن من ابنائه عبس في وجهه وإن جاءه في حاجة لم يقضي له حاجة وإن جاءه شفيعا لم يشفعه وإن جاءه مشتكيا لم يتألم لشكواه وإن حصل به ضرر لم يتألم ثم الآخر إن سأل أعطاه وإن شفع شفعه وإن طلب حاجة قضى له حاجة وإن دخل عليه تبسم في وجه وهذا كله من الظلم الجوري بل علي أن يتق الله عز وجل وهذا يحدث قطيعة الأرحام بكراهية الإخوة بعضهم لبعض فالبعض يفعل عن هذا عن قصد وبعضهم يفعله بدون قصد وعليه فإن من دخل بيته فوطئت قدمه البيت عليه أن يجعل الجنة والنار بين عينيه وأن يعلم أن ابنه الذي يقف أمامه يبادله المحبة والمشاعر الطيبة أن عليها أن يعطيه من المحبة والمشاعر الطيبة مثل ما يعطيه إخوانه وعليه أن يتحسس بقية الإخوة ومن أشد ما يكون الأذى والضرر إذا كان للضعيف منهم مثل الأنثى فتجد البعض يفضل الذكور على الإناث ويقبل على الذكر أكثر مما يقبل على الأنثى وحينئذ ينكسر خواطرهن ولربما علم أولاده ذلك وسيبوء بإثمه وإثم أولاده ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم فمن رب هذه التربية السيئة وظلم وجار ولم يتق الله في فلذات كبده ولم يخف الله عز وجل ولم يشكر نعمة الله عليه الولد فإنه سيحاسبه الله حسابا عسيرا إلا أن يتداركه برحمته فالأولاد فيهم الرقة ومن أعظم ما يكون أن يعيش الإنسان يتيما وأبوه حي ومن أعظم ما يكون أن يعيش فاقدا لأبيه وهو موجود ومن أعظم ما يكون ألما وحزنا على الولد أن يتمنا زوال رؤية أبيه من كفرة ما آلمه وجرحه وفطر قلبه وأعظم حزنه من الأذية والإضرار وتفضيل أبنائه عليه فهذا كله ينبغي للآباء أن يتقوا الله عز وجل فيه وأن يذكر الأباء بعضهم بعضا بذلك وأن يتناصحوا أن يحرصوا كل الحرص على إقامة العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض فلابد من التسوي بين الأولاد ومن هنا إذا وجد الموجب للتفضيل فضل مثل أن يكون أحدهم مريضا أو يكون صغيرا أو يكون مسافرا قيل لبعض العرب من أحب أولادك إليك قال ثلاثة المريض حتى يشفى والمسافر حتى يعود والصغير حتى يكبر في موجب لأن يعيش معه أحزانا ثم إذا أعطاه هذا الحق وابتلي به أخوه فعل مع أخيه مثل ما فعل معه هذا كله من العدل وهو الذي يوجب نجاة الإنسان من المسؤولية أمام الله عز وجل لا بد من العدل بين الأولاد فقال صلى الله عليه وسلم امتقوا الله وعدلوا بين أولادكم اعدلوا العدل المساوى التسوية هذا عدل هذا إذا كان مثله ويقوم مقامه ويساويه واعدلوا بين أولادكم أي ساووا والمساواتكم بالظاهر في الحقوق وأما بالنسبة للباطن فهذا لا يملك الإنسان أن يحب يحب بعض أبنائه أكثر من بعض هذا الشيء قد لا يملكه لأن القلب لا يستطيع الإنسان أن يملك المحبة الموجودة فيه ولكن لا يظهر التفضيل في الظاهر وهذا أصل دلت عليه النصوص